الدين عند الله الإسلام ومختلف الذين أُوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم ضغيا بينهم وَمَن يَكْفُر بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ